this <laughs> men I'm Father. <laughs> هم الله عليهم من وراهم جهل ولا يغني عنهم ما كسبوا شيء. أخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب العظيم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 119. فإلى ربكم توجعون 110. من عمل صالحا فلنفسه ومن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 ذلك هو الفوز المبين وأمن من لن كفروا أفلم تكن آياتي تتلى وبدى لهم سيئات ما عملوا